يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلطوا دبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الدباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله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 هُوَ شَاهِدٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ رَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ